<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القراءة الأولى في كتاب العلل لابن أبي حاتم المسألة رقم 757 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وسمعت ابي وحدثنا عن حرمله عن ابن وهب عن عبد الله بن السلح عن عمر وابن الصبح عن مقاتل عن عم بن شعيب عن أبيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر صائما ومفطرا ورايته يصلي حافيا منتعلا ورايته يشرب قاعدا وقائما ورايته ينتكل عن يمينه وعن وسمعت ابي يقول ابن السلف ليس بقوي وهو مروزي ومقاتل هو عندي مقاتل ابن سليمان طيب العله هنا ظاهره ولا خفيه طبعا. العله ظاهره ولذلك ليس هناك خلاف طيب. جنس العله وش نسميه؟ ماكيبتال نحن راقين المرهوم ها؟ المرهوم من اسمه يعني تقصك علشان مقاتل. مقاتل طيب حينما قال مقاتل هو عندي مقاتل ابن سليمان هذا يعني أن هناك أكثر من واحد لا يعني أن هناك أكثر من واحد ممن اسمه مقاتل مم. Telefon, ik had een lessen. Ik mocht de Suliman. Ik mocht u naar de Suliman. Ik mocht de Suliman. Ik de Suliman. de u طيب على كل حال أنا أرى أن العلة لا تكمن في مقاتل العلة, ت... العلة تكمن في من؟ مقاتل بن بشير في عمر بن الصبح هذا عمر بن الصبح آه... كداب ومتهم بقائب مقاتل بن مقاتل بن بشير العجلي هذا... هذا غير مشهور ما يشبهون عنه؟ هذا مقبول مقاتل غير مشهور. بن حيام صديق الضاضر مخطأ في يعني هذا هذا الأحسن حالة من قاتل بن صدوق مقاتل بن سيمان هو الكذاب لكن أيضاً نراوي عنها ضارنا كذب منه لعمر بن الصبح شوف عمر بن الصبح نقول من هذه الرواية تقدمت نشوف المسألة رقم 413 نبدأ على المقاطع هناك ماذا ترى انتظر انتظر عمر بن انتظر بن عمران. نعم ما وجدته؟ لا في عمر بن الصبح من الزوار التميني لم هو هذا؟ اللي يقى صاحب الناقة يعني حديث كلها تحيو محاول ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنا أرى أن تفعي إنه يروا عن تفادر وفي الزوار هذا لكن يشوفون ميزان الاعتدال عمر بن الصبح طيب قلنا اذا ان جلس العله بناء على هذا ماذا يكون أي التفرد تفرد عمر بن الصبح في هذا الحديث يرحمك الله طيب ما قلتوه يعني عن مقاتل السليمان يعني نسميه ماذا؟ بيان المهمل ها فمقاتل هنا مهمل يعني ما نسب المهمل هو الذي لا ينسب فابو حاتم رحمه الله بينا ان مقاتل هذا هو ابن سليمان طيب والسبب الان صار واضح ما دامت العله ظاهره فالسبب ماذا؟ ضعف عمر وايضا شيخ مقاتل كلاهم وشخير يبغى منه لا ما انا مش عايزك من لا ما هو ايه عشان الظاهر أه، أه، انه سيتي معنا في مواضع اخرى سياتي معنا في مواضع اا الوسيله نمط شاركته ده وين الطرق محمد؟ يعني قصدك كيف عافى أن مقاتل هذا هو المسلمة م. هذا الليل لا يلزم أن يكون فيه جانب ضرور شوخ أي نعم معرفة الشوخ الراوي السلام عليكم السلام عليكم طيب هنا في ميزان الاعتدال يقول عمر بن الصبح فراساني ابو نعيم يعني كنيته أبو نعيم عن قتاده ويزيد الرقاشي يعني يروي عن قتاده ويزيد الرقاشي وعنه عيسى بن موسى ونجار ومحمد من يعلى زنبور وجماعتهم من المجاهيل ليس بثقة ولا مامون قال ابن حبان كان ممن يضع الحديث وأورد له عن عمر بن الصبح عن مقاتل بن حيان عن الاعرج عن ابي هريره مرفوعا مهور والحين قبضات التمر وفلق الخبز قال درقطني وغيره متروك وقال الازدي كذاب وأورد حديثا آخر من الجوائس أيضا عن مقاتل بن حيان. قال أحمد بن علي السليماني عمر بن الصبح الذي وضع آخر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو هذا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة وكالي. يعني صار مشهورا بهذه الخطبة لشد نثار مثل هذا الحديث لكن <تصفيق> نقول عن القاتل الحين ولا عن القاتل المتكلم هو هذا نعم هذا الاشكال أنه في تلك الحديث على كل حال أنا قلت لكم من المشكلة دائما تكون في الأول فقد يكون مقاتل حتى ولو كان مقاتل بن سليمان قد يكون بريئا من كذب هذا الكذاب فقلت أنه يقول متروك الله رب العصب يعني كون الحافظ بن حجر رحمه الله يقول عنه متروك أنا أشوف أنه شوي في حقه فهو كذاب يعني كذب عدد ملايين أي معروف معروفاً صار عمره مشهوراً التلامير هليك يعني يفدح في الراوي لأفانا والترزاو المعروف أن الشيخ هو الذي يكون معاش لكم الراوي يكون تلامير <تصفيق> عندنا المعروف أن الشيخ هم وليس كلامي يكون تفسد في الراوي <تصفيق> كيف يكون <تصفيق> قد يكون القتل منه لا يوضح الله النقلة، لكن الشيخ كنه سوق فتح الحديث والله كلامه. نعم قال لك هذا. معروف. النقد أول ما يأتي للراوي الأدنى، اللي هو التلميذ، يعني التلميذ يتحمل بشكل أكبر إلا إذا كانت التلميذ بقى أو حتى كان صدوقا وأشيخ متكلما فيه نعم نعمد للمتكلم فيه. طيب إذن الوسيلة معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا ومعرفة شيوخ الراوي وتلاميذ وفي شيء آخر ايضا معرفة أنساب الرواة ليس كذلك يعني معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا ومعرفة أنسابهم ومعرفة الشيخ والتلاميذ لكن يمكن لي مجتهد أن يقول: ما دام عرف من أحاديث أخرى أن مقاتل شيخ عمر بن الصبح هو مقاتل بن حيام فقد يكون هذا هو مقاتل بن حيام فأبو حاتم رحمه الله يبدو أنه على الطلاع. حينما قال مقاتل هذا فهو عندي مقاتل ابن سليمان ولا شك أن هناك عدة احتمالات إما أن يكون عمر بن الصبح هذا يروي عن مقاتل بن حيان ومقاتل ابن سليمان وقد يكون كالبا في الرواية أصلا فهناك حديث يرويها عن مقاتل بن حيان مثل هذه الحديث التي وردت في ميزان الاعتدال وهناك حديث يرويها عن مقاتل بن سليمان منها هذا الحديث هذا محتمل احتمال اخر ان يكون ما ورد في تلك الاحاديث من ذكر مقاتل بن حيان تصرفا من من دون عمر بن الصبر فيمكن يكون هو قال مقاتل ولشهرة مقاتل بن حيان قالوا يعني جاء هناك من ينسبه وهذا يقع وقلت لكم إن هناك من الأمة من قد يقطع في هذه النسبة وذكرت ابن حزم رحمه الله أنا كنت وقفت له على أوهام خاصة في مثل السفيانين والحمادين فأنا تعجبت منه مرة كيف أنه خفي عليه أن الحميدي وهو معروف أنه لا يروي عن سفيان بن عيينة ولم مدرك سفيان الثوري وجاء مرتين الحديث من رواية الحميدي عن سفيان ومعروف بأن الحميدي هو بوابة سفيان بن عيينة فيقول ابن حزم أن سفيان هذا هو سفيان الثوري ووقفت في هذا الأسبوع على كلام ابن القطان رحمه الله يبين في حال ابن حزم في هذا وينتقد عبد الحق الإشفيلي بسبب الأوهام التي وقع فيها ويقول ان بعض هذه الأوهام بسبب اعتماده على كتاب ابن حزم وابن حزم يخطئ دائما في الحمادين والسفيانين فيجعل هذا ذاك وهل موجبة فهناك أوهام قد تقع يعني لبعض أهل العلم ولا نبرأ بحاتم الرازي ولكن يعني نستبعد هذا بسبب مكانة بحاتم خاصة معرفته بالرجال فقد يكون عمر ابو وعن يروي عن قاتلين كليهما والله تعالى أعلم هل يمكن أن يكون شيء ثالث؟ يمكن يعني يمكن يكون ذكر المقاتل حيان كذب وانما يعرف يعرف هو بالروايه عن مقاتل بن سليمان هذا ايضا محتمل والله تعالى اعلم يكون دلست شيء عبد الله بن السبح هذا اللي سأل عنها حمايتها، كل ما وجده وما موجود في التقرير، ما هو موجود في التقرير. إذا تكرم الأخوات يشوفون عبد الله بن السمح في ميزان الاعتدال الاخوات سأل ما هو كتاب ابن حزم الذي اعتمد عليه عبد الحق؟ اللي هو كتاب المحلى وحتى أيضا كتب ابن حزم الأخرى يعني يبدو عبد الحق أنه ينهل من كتب ابن حزم كثيرا وأشهر كتب ابن حزم هو كتاب المحلى طيب هنا سؤال هذا الحديث أصلا ضعيف بل أشد فلماذا صار ضمن العلة التي مدارها على الثقات؟ هذا الجواب ذكرته انا في المقدمه لو رجعتم اليها في تعريف العله ونبهت على ان مبنى علم العلل بلا شك على اوهام الثقات ولكن ليس معنى هذا ان كتب العلل لا تورد الا الاحاديث التي عللها خفيه طبعا ما دمنا قلنا عن اوهام الثقات فاوهام الثقات هذه هي التي تحتاج الى ائمه النقاد يكشفون هذه العلل وهي العلل الخفيه لكن يوجد في كتب العلل علل ظاهره بينه وفي مناقشه التعريف بينت ان اهل العلم حينما صنفوا كتب العلل لم يقصدوا حصر العلل في العلل الخفيه وانما اوردوا حتى العلل الظاهره وحتى العلل التي لا تقدح بصحة الحديث وإن سميت عله مثل النسخ وكون الترمذي يسمي النسخ عله وبيّنت أيضا أن هناك غير الترمذي ممن يسمي النسخ عله مثل أبي حاكم الرازي وأوردت بعض الأمثلة التي تدل على أنه يسميه عله فباب العلل أو التصنيف في العلل أوسع من أن نحصر العلل في أوهام الثقات ولكن لو جئنا للحكم الأغلبي على هذه الأحاديث التي في كتاب العلل غالبها ماذا؟ نعم غالبها علل خفية مبنية على أوهام الثقات والحكم للأغلب بشكل الراوي الذي نريد ترجمته عبد الله بن السمح المذكور في الإسناد طيب المسألة اللي بعدها طبعا هذه ما نقول فيه قرينة لأن القرينة ما نحتاجها هنا لوضوح العلة مدام عمر بن الصدق متهم بالكذب فالأمر صار واضح أن تكون شيء خارج محسن العيك نفسي حديث إيه؟ الموضوع اللي طبع نفسي الله اللي هو نقاتل متابع لنا حسين المعلم وهو مطر والله طيب في النهار على نفس الحديث نفس الحديث لو ما يتوقعش مساله ما يتوقعش وتمتاز على تحسينه من مضاف حجاج المؤبد وثمان. بن عبد الرحمن في التخريج ها دينا. طيب لقد يقولون ليس في ترجمه لعبد الله بن السمح في الميزان ولا في اللسان ايش رايكم الله جاء لكن إذا لم توجد طبعا نحن نبني الآن على اجتهادكم انكم تأكدوا أنه ليس له ترجمة اولا نستفيد من هذا الموضع أي أن هناك أشياء فاتت الحافظ الذهبي والحافظ بالحجر بالنسبة للروات المتكلم فيهم وهذه من الفوائد التي تستل من هذا الكتاب وهذه نصصت عليها نفل مقدمة لو رجعتم إليها في دراسة الكتاب قلت من فوائد هذا الكتاب أن هناك أقوال في الجرح والتعديل لأبي حاتم وأبي زرعة لا توجد في كتب الجرح والتعديل فنستفيدها من هذا الكتاب فهذه إحدى الفوائد التي تقيد وهذا ما نسميه خبايا الزوايا يعني هذه المساله كان ينبغي ان ينص عليها في هذا في كتب الجرف والتعديل ولكن فاتتهم طيب اذا وجدنا مثل هذا هل ثمه كتب بديله يمكن تستخرج لنا ما فات الذهبي وابن حجر يعني نظن أن ترجمة عبد الله بن السلام ستكون وجودة فيها لا ما كان على الشرط لحظوا شرط الميزان واللسان ما هو إراد كل من تكلم فيه عليكم السلام ورحمة الله شرطهما إراد كل من تكلم فيه فاتهما هذا الراوي المتكلم فيه فهل هناك من سد هذه الثغره كتاب ضعفه للعقيدين طيب الاخوات في أحد منكم يعرف يعني كيف نسد هذه الثغره يعني هل هناك شيء استدرك خلونا نقول استدرك على الذهبي وابن حجر فيما فاتهما مما هو على شرطهما في هذين الكتابين يعني كتب إيه. نحن نريد على نفس الشرط كتاب الموضوعات أو, أو كتب الموضوعات هذه من كتب الرواية، لكن نقصد الترجمة للروات المتكلم فيهم من فات الذهبي ومن حجر. <تصفيق> على كل حال فيه كتاب للحافظ العراقي وهو ذيل الميزان ذيل الميزان ذيل <تصفيق> الميزان اي نعم <تصفيق> هو استدرك على الذهبي <تصفيق> ايه وقد يكون ايضا لعن الأخوات يخدمون في هذا قد يكون لابنه ولي الدين بزرعة هو اما للحافظ العراقي او لابنه ولي الدين والمهم أنه لأحدهما وأظن والله تعالى أعلم أن الدكتور حاكم الشريف مؤلف في هذا ايضا <تصفيق> نأخذ المسألة التي بعد كده قال رحمه الله آه, آه، ما رجعنا لأصف المسألة بالنسبة الآن لصورة المسألتين نلاحظ أن أباحات ما حكم على الحديث ليس كذلك؟ ها؟ إذا الأخوات تقول الدير لعدو رحم العراقي الذي هو الحافظ العراقي طيب نلاحظ أن أبي حاتم ما حكم على حديث نفسه وإنما حكمه على الرواة. فهنا تكلم على ابن السمح وبيّن من هو مقاتل المذكور في هذا الإسناد وهذا يشعر بأنه ما قصر ل تضعيف اصل الحديث فاذا رجعنا للمساله رقم 413 ها نشوف اذا كانت هنا فيه متابعة لمقاتل الملكوف في هذا الإسناد فالحديث جاء من طريق حسين المعلم ومن طريق, من طريق مطر الوراء وحجاج بن عباد وعثمان بن عبد الرحمن كلهم رووه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدد ولعل هذا الذي يشعر به تصرف أبي حاتم بأنه ما قدح في أصل الحديث وعلى كل حال الحديث من الحديث التي يستدل بها في عدة مسائل ومن أهمها مسألة الشرب قائما وأنا مخرجه في كتابي حكم الشرب قائما وهو من ضمن الأدلة التي استدلت بها على جواز الشرب قائما. صحيح. حسن. حسن. لكن بالنسبة للكلام في عمر بن صبوع مقاتل يعني جيد ما يستفاد. من هذا وكذلك الحقيقة عبد الله بن السمح هذه فائدة يا ليت والله الاخوه لان دليل الميزان موجود آآ على الشامله موجود في شك... في جفط علي البلاحات بس هرب مني وكذا ويقول المصري ليست مرشوه ام صح هو كده طيب لعل الأخوات يشوفوا ترجمة ترجمه عبد الله بن السمح على اساس نشوف ايش فيها هل هي موجوده في ذيل الميزان واذا لم تكن موجوده في ذيل الميزان لعلها تكون موجوده في ما زاده دكتور حاتم الشريف فإن لم تكن موجوده في الكتابين فهذه ايضا فائده اضافيه يعني معنى ذلك ان هناك اشياء فاتت ولعلها تحرك جهود بطلات العلم يجمعون هذه الأشياء الزائدة فتستدرك أيضا على الاستدراكات لا ليس دراج لا ذاك دراجي بن السمح يختلف هذا عبد الله بن السمح هذا صاحبك عمل انت ما وجدته ما وجدته بحثت تخبري المتوقع اللي جيد ناحس و تجد الخالطة و هم رجل المصوحي ده ويش يحتاج انك ترجع للتسجيل وتسمع ماذا قلناه علشان ما تتاخر مره ثانيه أهم <تصفيق> صحيح لكن يبغيك تكون مبكر علشان <تصفيق> ما دوتك <زودك> صلاة الحجر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حيب... هو تقول موجود في الثقات في بن حبان ما يمنع قد يكون بن حبان ذكره في الثقات وتكلم فيه غيره فنحن نقصد الكتب التي ألفت على هذا الشرط الشرط ما هو ذكر كل من تكلم فيه ما نقصد هل هو وثقة لا كثير يعني ممن تكلم فيهم هناك في جلد واحد من وثقهم في ما أخواتي ما نريد الكتب التي لم تشترب حصر الضعفة هو مترجم له في الجرح والتعديل ستجدون يعني ترجمه له في كتب أخرى لكن أنا أقصد ما دام أنه ليس في الميزان ولا في لسان الميزان شوفوا ذيل الميزان ليس موجودا في الديل شوفوا استدراكات الدكتور حتم الشريف إن لم يكن موجودا فهذه فائدة نستفيدها وهي أن هناك أشياء فاتت ولا تزال المسألة بحاجة إلى من يستدرك أكثر وأكثر <تصفيق> أبو السمح عبد الله بن السمح وقال اسمه دارج أو دراج إذا كان هو دراج صار معروفا دراج آآ آآ أبو السمح يعني معنى ذلك ليس هناك من يحاج إلى استدراكه لأن دراجا معروف وهو من المترجمين في التقريب شوف التقريب هل يقال لدراج عبد الله والله ما ادري هذه مسألة هذه يعني تحتاج نغير الكلام شوي معنى ذلك أنه يقال له دراج ويقال له عبد الله فهو الراوي المشهور لا لا تعتمدون على رواية ابن وهب دراج اسمح عبد الرقم لا اذا كان انتم قلتوا انه هو دراج بسبب ان الراوي عنه ابن وهب لا هذا لا يلزم قد يكون ابن وهب يروي عن عبد الله ويروي عن دراج بن حبان في مشاهير علماء الأمصار سماه الدراج وقال ربما وهم كذا في التقاك يقول عبد الله بن السمح أبو السمح الذي يقال له الدراج يروي عن عبد الله بن الحارث بن جز ويقال اسمه عبد الله وهو مذكور في من اسمه عبد الرحمن هو يروي عن عبد الله بن الحارث بن جز هذا يقول الحاضر قيل اسمه عبد الرحمن ما كان لكن أنا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن عبد الله هذا متأخر عن دراج دراج طبقته أعلى هذا الذي يظهر الطريق <تصفيق> شوفوا يعني هو مترجم في الجرح والتعديل يقول عنه ابن أبي حاتم عبد الله بن السمح المصري روى عن عمر بن صلاتر بن حيان روى عنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم وأبو بكر بن زنجوية هذا متأخر عن دراج دراج أعلى طبقة من هذا إما أن يكون بالحبان يقصد راويا آخر يقصد عبد الله بن السمح أو يكون بالحبان أخطأ إذا لا تجد، اذبح جيته فندب عشه، وثقه بنومعين بس بس. والله لا. صوّن قاتل منحيان نشيطاً. ها؟ القرآن قاتل مقاتل وهنا ينص على أنه مقاتل من سلمان كم غوزين كم نصيب؟ دراج مصري وهذا مصري ايضا لكن مروزي. وين وهو مروزي آه. هذه ايضا فائده من ما يمكن ان يفرق بين الراويين فعبد الله بن السمح المترجم مصري ودراج مصري وأما هذا فيقول أبو حاتم إنه مروزي، فهذا أيضا يفرق بينهما. لا والله لا دائما مشاكل الرواة خاصة الذين يشتبهون في الأسماء. يحصل لذلك كبار الائمه تقع لهم اوهام في هذا ايضا في عبد الله بن السمح هذا في كتاب الثقات ممن لم يقع في الكتب السته لما أن الكتاب هذا ما ما وقفتم عليه؟ إلا يمر في الواجه لا لا ما يمر عليك واجد توه ما طبع إلا قريبا بشأنه يعني ما طبع إلا قريبا ما وقفتم عليه شيخ خالد؟ ما عاصره لا تلميذ ابن حجر ابن قتله بغى بقارة الذين لم يقطعوا في الكتب الستة حققها حد الإخوة في اليمن لخشادي نعمان وطبعا طبعته حقيقة ليست مشهورة يعني بيع في معرض الكتاب قبل سنة أو سنة وشوية ما وهو المحقق الزهل الخير أعطى النسخة الإلكترونية من الكتاب لقفة شاملة فنزلق في الشاملة, في الشاملة. هذا مقتصر عن الثقة يعني كل من وثق ولو بلفظ يعني يحتمل يذكره لكن شرطه أنه لا يكون مترجما في الكتب الستة هو يقول عبد الله بن السمح بن عسانة بن زكير أبو السمح الكمدي قال ابن يونس روى عنه ابن وهب بن بكير وكان فقيها توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة إدراج متقدم أيضا اي نعم الاخوات تقول الكتاب لابن قطلبها اقول نعم لابن قطلبها او يكون قصد راويا اخر يعني ما نتعجب بتوهم لعله قصد راويا اخر يعني يمكن يكون ذاك قال له ايضا عبد الله المساله الحقيقه تحتاج الى من يتوسع في بحث ترجمه عبد الله بن السمح ليميز بين هذه المشتبهات يعني يحدد هذا وهذا وهذا خاصة التحقيق في كونه مروزيا يعني إلى الآن ما وجدنا أحد ممن ترجم باسم الله بن السلام قيل إنه مروزي حتى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ما ذكر أنه مروزي مع من النص على أنه يروح عن مقاتل نعم هذه تحتاج إلى جهة العلا يعني أحد منكم ينشط لها في هذا الأسبوع <تصفيق> طيب نشوف المسألة التي بعد هذا قال رحمه الله سأت أبي عن حديث رواه محمد بن موسى ابن أعين عن حطاب بن خاسم عن حصيف عن حكيمة عن العبات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على حفصة وام سلمة أو عائشه وهما صائمتان ثم خرج ورجع وهما تأكلان فقال ألم تكون صائمتي قالت تابلا ولكن أهدي, أهدي لنا طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوما يوم المكان قال أبي روى هذا الحديث عبد الله عبد سلام بن حرب عن حسيث عن نقسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت فأيهما الصحيح قال حديث عبد السلام أشبه بالصواق قلت نقسم سمع من عائشة قال أدركها Yeah. <laughs> جنس العله هنا ما هو ابدال اسناد باسناد طيب صحيح جنس العله ابدال اسناد باسناد أه. الأخوات تقول إبدال راوي براوي لا المبدل أكثر من راوي أو لا فيه عكرمة في عكرمة هو الصحبي فنقول ابدا الاسناد باسناد لأن الخلاف الآن جاء على خصيف فخطار بن قاسم يروي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس وعبد السلام بن حرب يرويه عن خصيف عن مقسم عن عائشة فليس بين الاسنادين التقاء إلا في الراوي الذي عليه المدار إذن نقول عنه إبدال اسناد بإسناد طيب السبب الظهر أن السبب واضح أولى الروبي من هو الراوي طيب خسيف يروي هذا الاسناد وهذا الاسناد الخطاب طيب اذا الذي يتحمل تبعات هذا الحديث هو خطاب ابن القاسم فخطاب خالفه عبد السلام بن حرب ها؟ ويبدو أن عبد السلام احسن حالا من خطاب ما دام خطاب حصل له تغير او اختلاق فلعل هذا الذي حصل منه هنا كله بسبب تغيره هل يمكن يكون هناك سبب آخر؟ يعني ممكن نحمل خصيف التبعه ونقول إن خصيفا اضطرب في هذا فهو ضعيف فمرة يروي الحديث على وجه ومره يرويه على وجه هذا محتمل لا لا. هذا محتمل لكن إذا أردنا أن ننظر في الاختلاف على خصيف ونلاحظ أن أبا حاتم ما تعرض لخصيف لو كان هذا واردا فقال هذا من خصيف كما يصنع في بعض المسائل الأخرى ها؟ يقول مثل ذا في حديثي يعني مثلا عبد الله بن محمد بن عقيل يرد في بعض المسائل مثل هذا الاختلاف ويقول هذا من عبد الله بن محمد بن عقيل يعني مثل هذا لا, يعني لا يحمل الرواطtor عنه التبعه وانما يقول هو السبب ويبين ان هذا بسبب ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وغير عبد الله بن محمد بن عقيل أيضا يصنع هذا ابو حاتم أحيانا اذا عرف ان لإشكال من الراوي نفسه لكن هنا ما نجده حمل خصيفة التابعة لذلك نحن نريد أن نأخذ سببا أوضح من تحميل خصيفة التابعة طيب إحدى الأخوات قالت سلوك الجادة واش رأيكم في هذا؟ ممكن أو لا؟ ليس ممكن فقط. بل أقول هذا هو السبب حينها، لأن رواية خصيف عن عكر معان بن عباس جادة معروفة، فيبدو يبدو أن خطاب نقاسم سلك الجادة، وأما رواية عبد السلام بن حرب فهي على خلاف الجادة، يعني رواية خصيف عن مقسم عن عائشة هذه ليست جادة. فنعم هذا يدل على أن عبد السلام بن حرب قد حفظ. وإلا كان الأسهل عليه يقول خصيف عن عكرمة بن عباس ليكمني الجادة فلما ذهب وقال مقسم عن عائشة هذا على خلاف الجادة وفعلا هذا هو أهم سبب من أسباب العلة هنا هل نقول السبب سلوك الجادة؟ ها السبب نعم سلوك الجادة طيب الوسيلة جمع الطرق هذا أول شيء نعم والمعرفة بأحوال الرواد طيب ومعرفة حديث الباب صحيح وغيره يكون السبب من خطاب لانه هو الذي سلك الجاده طيب توحيد الهواتف معرفه يعني من الوسائل معرفه الجواد صحيح لكن ممكن نسميها بتسميه من التسميات المذكوره في معرفه المدارس الحديثيه يعني معرفة الجواد يدخل في معرفة المدارس الحديثية، معرفة الأسانيد ومن تدور عليه الأسانيد كل هذا مما يعين في كشف هذه العلة جملتها الجواد نعم القرينة الترجيح بالاحفظ يبدو ان عبد السلام بن حرب ربما وجدنا توثيق الائمه لخطاب يعني قد يربو أنا معه ما تذكر حقيقه حال خطاب جيدا لكن ربما وجدنا كلامهم عنه يفوق الكلام على عبد السلام بن حرب فعبد السلام ثقه وسط <تصفيق> أي نعم فيه ما يتكلم به فيه لكن إذا كان خطاب قد اختلط فيحمل هذا على اختلاطه لا شك انت, انت مترجم لخطاب ثقة اختلط قبل موته ثقة اختلط قبل موته وعبد السلام بالحرض ثقة, ثقه حافظ له مناكير طيب في المحال الموازنة بين الترجمتين نجد ان الثقه الحافظ الذي له مناكير يمكن ان يكون اصلح حالا من الثقه الذي قد اختلط لماذا لان الثقه الذي قد اختلط نجد ان حاله بعد الاختلاط ستكون ضعيفه واذا لم يتبين لنا ان هذه الروايه من الروايات التي اخذت عن قبل الاختلاط فان هذا يمكن ان يحمل على الحاله الاخرى فيكون ضعيفا لان حاله بعد الاختلاط تكون كراون ضعيف اخر اما بالنسبه لعبد السلام بن حرب فهو ثقه انها لكن له مناكير نعم هناك احاديث استنكرت عليه لكن هذه المناكير تعد في اما الافراد التي يتفرد بها ويستنكرها بعض الائمه عليه لكن هو لم يحصل له تغير ولا اختلاط وإنما هناك أشياء استنكرت عليه إما بسبب تفرد لم يحتمله من الأئمة أو بسبب أيضا بعض المخالفات لكنها ما أفضت إلى إنزاله إلى حد الضعيف فحاله تكون أحسن من حال الخطاب والله تعالى أعلم ما أن نحن نحن نحن قبل نوته هل تكون قليلة غير. قبل, مو... قبل موته بكم؟ ما دام ما حدد ما دم ما نحن نحتاج الى الرجوع للكتب التي صنفت في ايش لمعرفه في المختلطين فكان ينبغي اخ عماد على اساس يعني لو صادفك مثل هذا مره اخرى وتريد تستكمل البحث ارجع للكواكب النيرات لابن الكيال هو موجود على الشامله ولكن موجود في المصورات ايضا لماذا أقولك في المصورات على أساس تستفيد من حاشية المصنف المحقق المحقق الجزاء الاخير أضاق في الحاشية أشياء مهمة جدا فابن الكيال احيانا يذكر بعض الذين رووا عن الراوي قبل الاختلاط ولكن لا يستوعبهم فيجتهد المحقق فيضيف ناس آخرون كذلك ايضا ابن الكيال يذكر ناس مما روى عن الراوي بعد الاختلاط ولا يستوعب فيأتي المحقق فيستدرك عليه أشياء فزوائد المحقق مفيدة جدا في مثل هذه الحال سريعا ما تكون مخالفة الجادة جيد بلا. أيضا من القرائن في هذا نقول مخالفة الجادة فلا شك أن من جاء بالإسناد على خلاف الجادة تقدم بوايته على من سلك الجادة نعم. تدخل في الحظ في حال موازنة بين الراويين نحن قلنا الترجيح بالأحفظ فهنا نعتبر عبد السلام بن حرب أحفظ من خطاب بن القاسم على التفصيل الذي ذكرناه لكن ايضا تم تقارينها أخرى وهي مخالفة جادة لماذا شكت بضع مخلطة على السيطرة طيب هنا الهوات ما دي نقول كلام من يقول قلت وخطاب من القاسم الحراني ثقة وإن كان أنكر عليه حديث صيام التطوع فقد وثقه غير واحد قال البرضعي عن أبي زرعة منكر الحديث ولكن روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أيضا وقد نسبه زرعة إلى الاختلاط فلعله كان يقصد أنه منكر الحديث حال تغيره ووقوعه في الاختلاط والله تعالى أعلم طيب الكلام هذا لمن وثقه بن وغيره وقال ابن وبيحات مع النبي زرعة منكب الحديث قالوا إنه اختلط <تصفيق> لأن يبدو الذي تكلم فيه أبو زرعة آه. هذا كلام صاحب كتابه الارتباط طيب لاغتباط بمروية بالاختلاط هذا لمن من الس... نعم لا. السفط بن عجمي السفط و... بن عجمي أي <تصفيق> <تصفيق> طيب الظهر ما بقى شيء نحتاج ننبه عليه ما في مستر اللي بعده انا رحمه الله وسألت وري عن حديث رواه روه ابن هبازه عن حماد عن محمد بن عام عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع حديث من النداء والإناء على حديثه فلا يوضعه حتى يقضي حاجته منه هذا مهم هذا الحديث وروى روحنا أيضا عن حماد عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إلى بزه الفجر قال أبي هذين الحديثين ليس بصحيحين أما حديث عمار فعنا بهريرة موقوفة وعمار ثقة والحديث الآخر ليس بصحيح وهذا يدل على أهمية كتب العلم فانظروا كيف ان هذا الحديث يعني لا بل صححه الشيخ الالباني رحمه الله ويسبب إشكالا كما تعلمون والإشكال في ركن من أركان الإسلام فإذا كان الواحد منا معه إناء فيه لبن ورفعه إلى فيه وأذن المؤذن هذا الحديث يقول أبدا لا تفك حتى تشبع فهذا الا يعارض قال الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر طيب أذن تستبان لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية تقول حتى التي هي انتهاء الغاية يتوقف وهذا الحديث يجوز الشرب بعد هذا ثم يمكن الرجال بعد يعني يأخذ راحته يشرب قليلا قليلا وكل ما يعني وجد متنفس في معدته شرب ما يبغى يفك هذا الاناء من يده حتى يقضي نهمته منه هذه مشكله يعني الالتفات لمثل هذه المعاني مهم جدا في نقد الاحاديث وتصحيحها فكتب العلل تكشف مثل هذا فيبدو ان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه ما اطلع على الحديث في كتاب العلل الله تعالى اعلم <تصفيق> الشيخ هذا بدأ يعني أنت لو رجعت للمقدمة التي كتبناها تكلمنا على وجود الألفاظ التي جاءت على خلاف المشهور من اللغة فنحن اجتهدنا في محاولة توجيهها لأن تخطئة أهل العلم ليست الأمر الهيئي وما دام الكلام يمكن أن يحمل على وجه من وجوه اللغة المعروفة فهذا ممكن ولذلك نحن ما اجزمنا ونبهنا على هذا قلنا لا نجزم بأنه أبا حاتم أو أبا زرعة أو ابن أبي حاتم أراد هذا الوجه قد لا يكون واردا عنده أصلا الوجه ولكن هو مجرد مخرج إن كان هو قصد هذا فقد أوجد المخرج وإن لم يقصده فهي فائدة لغوية نستفيدها من هذا الموضع ويبقى بعد ذلك أن هناك إمكان ان يكون هذا الكلام جرى على التسمح يعني ما كان الواحد منهم يتكلف ان يكون في كلامه لا يلحن وانما يريد استقامه العباره لان الاعراض والحذر من اللحن يحتاج الى جهد عقلي ومثل هذه المجالس مجالس الاسئله يتسمح فيها أهل العلم في مثل هذه العبارات فربما جاءت أيضا بعض الألفاظ التي صار, أو صار أهل العلم يوجهونها توجيها وإن كانت هي أقرب الى العلم مثل أيش أي فقالوا لا هي تنطق هكذا أيش وأصلها أي شيء فالعلم الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هناك بعض التسمح في الاعراب عندهم يعني ما كان واحد منهم يتكلف أن يتفاصح وليس هذا كثيرا كما هو الحال بعدما دخلت العامية على الناس وأصبحت الآن اللغه غريبة على الناس بل من يتكلم بقصيح اللغة يمكن يستفقله الناس أو ربما أيضا أن بعضهم لا يفهم هذا الكلام على وجهه ولا يفهم إلا إذا نطقت هذه الكلمات بالعامية وأصبحت هذه العامية في بعض البلدان كأنها رطامات عاجم. لو الواحد منكم مثلا ذهب لبعض بلاد المغرب، إما المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا وبالذات كل ما ذهب للمغرب الأقصى يعني يمكن ليبيا أنا عندي أحسن حال من مثلا تونس والمغرب ويبدو ان الجزائر ايضا اخف قليلا لكن تونس والمغرب اشد فيما ارى فالواحد حينما يتكلم مع الاخر وانت تسمع لا تكاد تفهم من كلامهم الا نزغ اليسيتم والغريب ان بعض الخطبة هداهم الله أحيان يصنعون هذا يعني أنا وانا في تونس صليت ضرب المساجد وتبقوا خطبة الخطيب جيده لكنه أحيان يتكلم بلهجتهم طبعا الحضور يفهمون هذه لهجتهم لكن أنا الذي ليس من تلك البلاد ما ادري ما يقول فالحمد لله أن الله جعل يعني لغة وسيطة بين المسلمين عموما وهي هذه اللغة العربية الفصحى التي إذا تحدثت بها في أي مكان من العالم يفهمك المسلمون ومن يتكلم العربية أما لو جعلنا العاميه هي البديل فسيكون هناك تقسيم إقليمي لمناطق المسلمين خاصة البلاد العربية وللأسف فكل ذلد لها لغتها أو لهجتها العاملية التي لا يفهمها أهل بلد آخر ومن أشد البلدان مثل ما قلت لكم بلاد المغرب كذلك أيضا اليمن اليمن في الحقيقة لو تكلموا بعض المناطق لا تكاد تفهم شيئا وفي اليمن ما يسمى بلغة حميرية كذا بردوان أي هذه اللغة ظهرها هي هل لها أصل في اللغة العربية وهي يعني عبارة عن لهجة أو ماذا؟ هي لهجة لحجة. لحجة. تعد لهجة يعني أو لغة مستقلة؟ لا لا لهجة تكلم الشيخ حداد في أسيا باركن أثر الشيخ نباز يقول مثلاً ودي تعز يقول له الطاءات تركت له فتحه وفي بعدين يقدم له الطاءات له ولا يعشى أي لو سكتنا بق يكون طه يعشى يعني يتعشى جالس يأكل. ها هو جالس يتعشى اي ها هو جالس يعني تاكل وضيف عليه لسه الدنيا تقدر لا يعشى وضيف يعزق والطاعات اثرت ترك يا فتاه وباتوا اصحاب سماه لهدا القدره اي علكم الحال تعالوا يعني كذلك في كذلك ايضا في في مصر في السودان يعني يمكن الذين نحتك بهم كثيرا مثل الرفاق المصريين واللبنانيين والسوريين وكذا يمكن صارت العاميه عندهم مقبوله عندنا بحكم كثره الاطلاق و لكونها اقل عجمه في الحقيقه من بعض البلاد الاخرى لكن في بعض مناطق اليمن أبد ما تستطيع تفهم ما يقولون المصريين اذا تكلموا بيلهم المصريين المصريين جمعها <تصفيق> لا قاعد يشرح داخل مثلا تجمع مثلا تقلبس توجع يتعارض عليك يعني دخلت المجلس بالقربس يعني جلس. ما بل... اجلس اجلس يا ابو رضوان تقربس يعني انضم بعضك الى بعض كلا لا لا قربست الاحمدي كده يعني أه أه. اي لا تتوسع فتضيق على أفن يعني أفسح المجال لغيرك هذا لكن كوزر موجودة خاصة في منطقة في أغلب المناطق في العدين ها <تصفيق> <محلوكين تصفيق> ست السودانيين لا قلت لكن با... ااا ها اصعد من... الانجليزي حقيقة تشوف كل كل ما تجنب تغل في الغرابة، <تصفيق> يعني كل ما تيجي من الجزيرة العربية، <تصفيق> بمعنى أن يمكن شمال اليمن أخف، لكن لو ذهبت إلى حضرموت فيها إشكالات والغامميارية هذه في أقصى حضرموت في الجنوب الشرقي لحضرموت، يعني على الساحل على بحر العرب. لكن ذي اللي يسموه يعني لوا عرضي لا هي لغة عربية لكن يضيفون لها كلمات يعني مثل ما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا ليس من نبر من صيام في مسافة يعني يضيفون لها حروف أي يضيفون لها حروف تعكر جو الكلمة ما في المثال اللي بعدها أو ما بعد انتهينا آه نعم طيب جنس العلة خلونا الآن صار حديثين عندنا صح؟ هقول عندنا حديثان حديث <تصفيق> معمار فعنا دي وراته موقفه أول مجلس معمار فعنا دي وراته موقفه يعني معنى ذلك أن الحديث مروي من طريقين خلونا نأخذ الطريق الأول يعني أبنى كنا الطريقين ندار على راوي أليس كذلك <تصفيق> <تصفيق> لا المدار الحديثين على راوي وهو حمد لا على حمد هل هذا اختلاف على حماد او هما اسنان هم يبدو النصيعه ابي حاكم انهما إسنادان ننظر في الاسناد الأول وهو رواية روح بن عبادة عن حماد حماد هنا من هو؟ بابن سلم. سلمة عن محمد بن عمار عن أبي سلمة عن أبيه رضى. مره معنا. مرت معنا. رقم ثلاثة مائة نفسها طلعت انت يا محمد. نفسها بالضبط. طيب إذا كانت نفسها ما نحتاج إلا إذا كانت الحاشية علقنا على شيء يفيد طيب لماذا قلنا إنهما إسنادان؟ زيادة من اه زيادة من ااا تكلم كانوا مأذن أو يأذن إذا بذر الحجة يعني لأجل هذه الزيادة قد تكون هذه الزيادة يعني مما يدعم أنهما إسنادان، لكن في شيء أوضح. سيجد جد. سيجد جد. تقول الجد، تقول الجد، حما الاعمَة. صحيح. فلا أحد يقول لأنه لم يعل أحدهما والآخر، ولم يرجح بينهما، بل حكم على كل منهما على حدة. صحيح. لكن لماذا؟ يعني لماذا ما اعتبر أبو حاتم هذا اختلافا على العمات؟ هل يمكن أن يكون حماد مرة يرويه عن محمد بن عمر ومرة يرويه عن عمار بن أبي عمار؟ فلماذا اعتبرهما اسنادين أو عدهما اسنادين؟ نروح ما ممتاز. لأن الراوي عن حماد واحد وهو روح العبادة. فهذا دليل على أن روكة بن عبادة يقول إن حمادا روى لنا الوجهين كليهما فهل من المقول أن يخالف الراوي نفسه لا وهذه من هم القرائن التي تدل على أن الوجهين كليهما محفوظان طيب هل فيه قرينة في هذا أقوى من هذه اللحظة هذه من القرائن يعني نحن سبقنا بها وإن كان المفروض من الكلام فيه قرينة أهم منها ما هي شخص إنه همائج ما يمكن أن يعدل عن طريق محمد للحمحة بعض الأخوات اللي أخذوا القرائن en die, die karnahad of aketnahali, vergunma kalla. Ja, de wet, Muhammad bin bin طيب على كل حال أقوى من هذا أو أقوى قليلة قرن الطريقين معا يعني إيه لو أن الراوي لو أن روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة وعن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة جمعهما إذا جمع الاسنادين معا فهذه اقوى الطرق والظهر أنه تقدم معنا فهذا أمثل على هذا وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن هذا مما يدرأ به أبو حادم وأبو زرع العلة وهذه نسميها قرينة ماذا دفع. نعم قرينة دفع العله وهو جمع الوجهين معا فهذه من قرائم دفع العلة طيب إن لم يجمع معا فيكون الراوي روى الوجهين كليهما هذه تقوم مقام الجمع لكن الجمع أوضح وأقوى ولكن مثل هذا مثل ما معنا مثل طريقة روح ابن عباده الآن روى هذا الوجه وروى هذا الوجه وكلما كثر الرواة الذين يروون الوجهين كلما اندفعت العلة يعني افترض أن هناك غير روح ابن عباده مثلا عفان ايضا روى هذا عن حماد وروى هذا عن حماد فهذا يدل على أن حمادا يروي الوجهين كليهما <تصفيق> طيب في المسألة الثلاث 340 يمكن يكون هناك بعض المتابعات. ما كنت قرأ هنا <تبع> بلانك بلانك بلانك. هو ما قرأ؟ تكون قليل أنها أحليها وجهين. نجعل الجمع أو قرن الرواة هذا رقم واحد. من قراءين دفع لحلا. يليه أن يكون الراوي أو الرواة رووا الوجهين كلهم. أيه. هذا يلي طيب في المسألة 340 ورجعنا إليها يمكن أن يكون عندنا شيء يساعد في التخريج يعني نجد أن عفان أن روح بن عبادة توبة على وجه الأول من قبل عبد الأهل نعم من قبل لا من قبل غسان ابن الربيع وعبد الأهل بن حماد نعم هو من طريق عفان وعبد الواحد بن ضياف هؤلاء أربعة كلهم تابعوا روح بن عبادة على الوجه الأول طيب بالنسبة للوجه الثاني يبدو أنه تفرد به روح يعني ما ذكر له متابع ليش مشكلة يعني أنه يمكن يكون أقطاع لا, لا مدام روى الوجهين هذا يكون مما تندفع به لإلا. لكن لا شك أنه لو توبع لكان أقوى في دفع العلة طيب الان نحن حددنا جنس العله ولا ما حددنا ما حددنا طيب الوجه الاول يعني نحن الان سنتعامل مع الروايتين على انهما منفصلتان لا تعل احداهما الاخرى نمشي على طريقه ابي حاتم الان فنقول بالنسبه للاسناد الاول جنس العله فيما هو <تصفيق> رفع الموقوف يعني أبوحاته مرجحة أنه موقوف الحمد يرحمك الله ثاني قلق الموقوف إذا اذا الحديث الأول يقول ليس بصحيح الذي اللتي... هو الوجه الذي آه... توبع عليه روح بن عبادة حسن. طيب هي ليس أقولني بأن نريد أن نعرف لماذا ليس بصحيح؟ أقوله مصطفى. ها؟ قالوا مش من مثل المصطفى نعم. أنت تشفى في فيه تفريط. تفريط بن عمار. حمد. أيه. تفريط هذا. حمد بن عمار. هذا لا احتمال. آه ذكرناه يعني سابقا يعني تغششت لا. <تصفيق> طيب صحيح السبب أن حمد بن سالم رحمه الله. تفرد بذلك الوجه وهذا التفرد لا يحتمل به هذا الحكم الكبير تلاحظون أننا حينما تكلمنا على التفرد يعني نحتاج إلى إعادة أو استذكار بعض ما ذكرناه في موضوع التفرد قلنا ينظر في التفرد إلى ماذا ينظر إلى المتن وإلى الإسناج فالمتن إما أن يكون أي إما أن يكون متنا شابا منكرا يخالف قاعدة من قواعد الإسلام أو ما علم من الدين بالضرورة يعني الامثله على هذا كثيره مثل ما نقول عن حديث إن امراته لا ترد يد لامس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسكها إذن لما ذكر أنه يحبها فهذا محال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل الرجل على اقرار الخبث في اهله هذا لا يمكن ان يكون فان كاره في هذا المتن واضحه وبينه بينه فهذا ما لا يقبل ابدا التفرد بمثل هذا بالاضافه الى انه تبين ان في الحديث انه مرسل كذلك ايضا لو كان المتن يخالف ظاهر القرآن يعني مخالفها ظاهرة بينة وليس هو من المتون التي طيب كان مقطع الصوت لكن نعم ما تكلمنا يعني بعد مقطع الصوت ما تكلمنا فأقول أيضا بالنسبة للمتون الشديدة مثل هذا المتن الذي معنا الآن هذا يخالف ظاهر القرآن أو لا يخالف ظاهر القرآن ويخالف مخالفه صريحه من كل وجه يعني لا يمكن اطلاقا ان نجمع بين الرأيين لا يمكن ان نقول ان اللفظ القراني عام وهذا خاص مثلا او هذا النص القراني مجمل وهذا مبين هذا غير وارد طيب اذا مخالفه للقران في هذا واضحه وبينا ولذلك نقول ان هذا المتن لا يحتمل بهذا الإسناد أي لماذا نقل بهذا الإسناد يعني نحن يمكن أن نفترض حكم من الأحكام القرآنية التي ورد في السنة ما يفسر أو يحتاج إلى أن يجمع لا بينه وبينه ولكن الذي ورد في السنة ورد بأسانيد صحيحة وكثيرة تدل على أن هذا قطعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بقي الأشكال في أذهاننا نحن وهذا مما يرد به على مثلا المؤولة أو نطاق الصفات وهل مجرحين ما يعارضون مثلا ظاهر القرآن ما يعارضون صحيح السنة بظاهر القرآن فيقال لانتم اصل ما فهمتم القران فحينما ياتون لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم ياتون لبعض احاديث الصفات التي يستنكرونها مثل إثبات صفه الرجل مثلا الرب جل وعلا يضع رجله في النار حتى تقول قطن قطن او نحو ذلك فهذا مما تقشعره منه جلودهم لانهم لم يسيروا على طريقتها للسنة في الاثبات فهنا نقول لا يعارض ظاهر القران بمثل هذا لماذا لان ذاك عمود ليس كمثله شيء ها بل انظر للايه نفسها وهو سميع البصير ها وهم نفات الصفات يثبتون صفه السمع والبصر فيحجون بنفس الحجه قال لهم انتم الان لماذا نفيتم صفه الرجل قالوا خشيه التشبيه ولماذا أثبتتم السمع والبصر قالوا لثبوتهما ولكونها من الصفات الكليه هي صفه ذاتيه لكن حتى صفة الرجل صفة ذاتية لكن يجعلونها صفة كليه يعني ترجع إليها بعض الصفات الأخرى فيقال لهم إن إثباتكم لصفة السمع والبصر ايضا يلزم منه التشبيه والدليل أن نفات الصفات مطلقا كالمعتزلة ينفونها بنفس الحجة ينفون صفة السمع والبصر بنفس الحجة التي تنفون بها أنتم صفة الرجل فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع ولذلك سماهم شخ الإسلام رحمه الله بالاسم البشع الذي تعرفونه لأنهم فرقوا بين المتماثلات فلا هم بالذين صاروا معتزلة ولا هم بالذين سلكوا طريقة أهل السنة نعم اتخذوا هذا الطريق الوسط والله المستعان. فنقول إنه هذه المسألة تحتاج إلى تشبع بالسنة معرفة بعلاء الأحاديث معرفة بطرق الرواية أيضا التسليم والاذعان والانقياد لنصوص الشرع وعدم معارضتها بالأصول البدعيه التي أصلت فالمسألة الحقيقة تحتاج إلى إبراز خطوط عريضة في هذه القضية حتى لا يخلط بين طريقة أهل الحديث في التعليل وبين طريقه المتكلمين في رد نصوص السنة فرق بين الفريقين طيب أيضا قلنا في التفرد ننظر للإسناد ننظر للإسناد أولا من حيث صورته صورة الإسناد عموما أحيانا في حد ذاتها كافية في دفع أو إعلال التفرد بذلك الإسناد مثل تذكروا في سورة الاسناد مثل أن يرد الحديث عن مدرسة عن مدرسة أخرى، عن مدرسة أخرى، والمجراح مثل ما قلناه عن روايه الحسن البصري عن أبي امامه فأبو يقول الحسن عن أبي امامه لا يجي يعني هذا تركيب عجيب فالذي تفرد بهذا وهو مسكين أبو فاطمة آه يعني آه قال أبو حاتم ووهن أمر مسكين عندي بهذا الحديث يعني جعل هذا الحديث من دلائل ضعف مسكين فهذه أيضا مهمة يعني نظر لصورة الإسناد كذلك أيضا نظر للشيوخ لتلاميذ كل هذه من القرائم في التفرد إذن حماد بن سلمة هنا ها تفرده على أي شيء نحمله؟ يعني هل نقول إنه تفرد بهذا الاسناد؟ يعني هل التفرد اسنادي أو متني؟ لا الحقيقة تفرد الاسنادي هنا غير وارد ليه؟ لأنه يتف لأنه يتفرد عن محمد بن عامر عن أبي سلم عن أبي هرير أبي حبيب. منه. أي؟ فنحن نرد. تفرد حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مطلقا لا هناك حديث مقبول منه ولكن التفرد بهذا الحديث لا الأمر يختلف طيب حينما أقول انه احيانا يقبل تفرده عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بأحاديث هل هذه الأحاديث من الأحاديث التي تشد بها اليد بقوة أقول لا هذا الاسناد من الاسانيد التي هي محل نظر يعني بعض اهل العلم ممكن يضعف هذا الاسناد بالمره في كل لماذا لان محمد بن سلمة متكلم في حفظه ومن يحتمل روايته بالدرجه الاولى انما يحتملها اذا روى عن ثابت عن انس فهو اتفق الناس في ثابت البناني على الرغم من أن البخاري رحمه الله أعرض حتى عن الاحتجاج بروايته عن ثابت في صحيحين ولكن احتج به مسلم فهذا دليل على ان محمد بن سالم رحمه الله لم يبلغ الدرجه العليا من الاتقان ولكن قام بالدرجة العليا عند مسلم في روايته عن ثابت عن انس ايضا هناك من يقوي روايته عن عميد الطويل عن انس لكن اذا روى احيانا عن بعض الرواة الذين هو مقل مثلا من الروايه عنهم او روايته عنهم مثل مثلما لو روى عن مجاهد مثلا لا مثل هذه الروايه لا تعد من روايته عن شيوخه الذين لازمهم مثلا او له بهم اختصاص ليست بهذه الصفه لكن لو جئنا على سبيل المثال لروايته عن محمد بن عمرو هل له اختصاص بمحمد بن عمرو تقول بلا له اختصاص فيه فيه فيه فيه فيه. ايوه لان حماد في نفسه متكلم فيه ومحمد بن عمرو متكلم فيه نعم التلميذ والشيخ فعندما يقبل عندما يقبل روايه عن محمد بن عمرو يعدها من الحديث الحسن يعني أدنى درجات القبول وهي معلّة عند طائفة من أهل العلم يعني بعض أهل العلم لا يقبل مثل هذا التفرد لا من جهة محمد بن سلم ولا من جهة شيثة محمد بن عمرو فكيف إذا كان الحديث الذي تفرد به محمد بن سلم عن محمد بن عمرو مثل هذا الحديث الشديد لا هذا لا يقبلون فيه ها مثل هذا الإسناد بل نعم بل يردون ما هو أقوى منه بكثير فيما ما لم جاء بمثل هذا المثل فما بالك بهذا المثل هذه مثلاً بغيت أخذ بعين الاعتبار بالنسبة للوجه الآخر وهو رواية حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة بين أن الصواب في هذا الوقف يعني أنه من رواية أبي هريرة موقوفا طيب هل هناك من رواه هذا الوجه في المسألة السابقة في ما, ما في الرجال طيب هنا نحن نحتاج إلى معرفة من الذي رواه موقوفا هو موقوفا وهو أوثق من حمد بن سماه استبان لنا الأمر لكن إن لم نجده فيكون أبو حاتم اطلع على ما ننطع عليه والله تعالى أعلم Tot slot, even de hand van de hand van de hand van de hand van de is van de hand van de hand van de hand van de hand van de hand van de hand een van de de hand van van de van de van ما دام أنها تفرد بها حماد بن سلمة تفرد بالحديثين كليهما فلا نقوي أحدهما بالآخر وتقوية أحدهما بالآخر منهج ضعيف يعني من يقول به فإنه ينبغي أن يراجع نفسه في هذه التقويه لأن التقويه لا تكون من طريق راو واحد يعني الراوي يشهد لنفسه هذه المتالي طبعا انا اقول هذا لان الذي يظهر ان هناك من قوه هذه الروايه بتلك لكن هذه لا تصلح في مثل هذه الحاله لا نريد ان نتكلم بكلام اكثر صعوبه من هذا وانما يكفي هذا يعني ينبغي ان يراجع نفسه من يقوي هذه الطريقه بتلك <تصفيق> إن كانت تتأوض الثاني تعمل رواية نقطة الأديوان الموظفة في حين رواية هي موظفة طيب صحيح هذا يعني جاري لكن كيف لا نشف مالك من جاري بل حماد ما روى من السلطريق ولا من نعم يعني اذا قلنا يمكن ان تعلل روايها المرفوعه بروايها الموقوفه ما المقصود يعني اننا نريد لا نريد قلنا ان الروايه الاولى ليست بصحيحه كما قال ابو حاتم طيب ليست بصحيحه هل في رواتها من هو متهم طيب اذا المساله مساله حفظ واتقان يعني انما أتي حماد او شيخه محمد بن عمرو من جهه الحفظ طيب هل يمكن ان يكون الوهم دخل عليهما في كل شيء يعني توهم حماد بن سلمة ان محمد بن عمرو رواه هذا الحديث عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعيد لا بد ان يكون له اصل يعني عنده شبهه عنده شبهه او في هذا فما هي الشبهه آه كون الحديث أصلاً موجوداً عنده موقوفاً يعني كون الحديث يروى عن أبي هريرة فوهم فرفع الحديث أباً نبي رأى طيب إذا حملت الخطأ على محمد بن عمر ماذا تصنع بالإسناد الآخر حماد رواها أيضاً عمار عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز ليجز الناس معهم من وجهين. اسماه الله اسمه. خي فيكون صحيحا؟ لا يكون ال ال ال أصله من محمد بن عمرو. أيوة. توبع صحيح توبع. طيب محمد بن عمرو معنى ذلك أنه توبع من عمار بن أبي عمار. يعني الإشكال في حمد. لكن إذا افترضنا أن حماد بن سلمة روى الحديث عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة موقوفا عليه ثم لأجل ما عرف عنه من الكلام في حفظه توهم أنه مرفوض ثم روى عن محمد بن عمر عن أبي سلمة يمكن موقوفا أيضا فتوهم أيضا أنه مرفوع فروى الوجهين كليهما مرفوعين هذا قد يكون وعلم عند الله تعالى فعلى كل حال أبو حاتم رحمه الله أوضح لنا ما يمكن أن يدرع به هذا الحديث طيب يبقى السؤال هل هو صحيح عن أبي هريرة يعني قلنا على ترجيح أبي حاتم للوقت هل يكون صحيحاً على أبي... عن أبيه رواية؟ هو تفرد الشيخ يعني بالمق هو هو أخف بلا شك لكن هنا ما يقول أما حديث عمار عن أبيه رواية موقوفة وعمار ثقة ماذا يشعر به هذا الكلام؟ أن يشعر أن يشعر بأنه صحيح. نعم صحيح عن أبيه رواية طيب صحابي إذا, صحة ها صحابي. فتوى صحابي. اذا صح عن ابي هريره فنقول هذا اجتهاده من ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو بخلاف ظاهر الايه لكن والله الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الذي يتحمل التبعه بالدرجه الاولى هو محمد طيب متابعه الشواذ مثل ما هو اشد ضعفا يعني هذا أحسن, أحسن لهذا لا تعرف بالنسبة للشاهد ضعف تقويته لما يشهد له أوضح المشكلة في المتابعة يعني الآن عندنا في هذا الحديث لو كان الراوي عن عمار غير حمد بن سلمة لكان كان نثار إشكال أيضا طيب تريدون نقف على نأخذ مسألة واحدة؟ مش هكذا. سؤال. من أنت؟ ترى هنا محمد بن عمر. يتداعى أمور. بن عمر. طيب نقف على هذه المسألة. عندكم سؤال؟ بندق فيها. ايش اه محمد, اه محمد بن عمر لم يتداعى أمور بن عمر. فلبي نومة... فلبي نومة... أبو سلمة. إما ما يمنع هذه تسمى متابعة يعني شيخ محمد بن سلمة في الحديثين شيخه هنا محمد بن عمرو شيخه هنا عمار بن أبي عمار فرواية عمار متابعة لرواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة يعني يعتبر محمد بن عمرو عن أبي سلمة كأنه مراوي واحد. حمل ابن عمرو مني أنا المقصود به حمل ابن عمرو من عقار نعم. أنا فيني قال بين صدوق لا ونهاية وعمر أيضا قال صدوق ربما أخطأ. ااا عمر عندك صدوق ربما أوهم صدوق ولا ثقة. ما هي صواب أبا عبد الله عمرو بن أبي عمرو أبو عمر أبو عمرو الله يمنع. هذه كلها كونية صدوق ربما أخطأ. هذا التقرير بس شو راي التقييم من هذه يا عم نعم هو يقول عنه الحافظ بن حجر صدوق ربما اخطا طبعا ليس معكم في التهذيب يليت الاخوات بس يشوفوا ترجمه عمار بن ابي عمار في التهذيب كما معتقد انت بس انا اللي بسم الله الرحمن الرحيم لحظة بس شوي محمد أي نعم أعطونا الصفحة الثانية نعم هذا هو أعطونا الصفحة الثانية أي. طيب هنا قال أحمد وأبو داود ثقة وقال أبو زرعة وأبو حاتم ثقة لا بأس به وذكر ابن حبان في الثقات وقال مات في ولية خالد بن عبد الله القسرين من الذي قال كان يخطئ من هو الذي قال كان يخطئ لأن شاشها رايح أولها العلمين يبدون هذا قلت ووقالت آه وقال بالحبان يعني. وقال ابن حبال كان يخطى وقال النساء ليس به بأس وقال البخاري خارج الأوسط بعد أن ساق حديثه عن ابن عباس في سن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتابع عليه قال وكان شعبه يتكلم فيه وقال أبو داود قلت لأحمد روى شعبته عنه حديث الحيب قال لم يسمع غيره قلت تركه عندن قال لا لم يسمع وقال النساء ليس به بأس طيب الذي يظهر ان اصحاب تحليل التقريب سيتعقبون بالحجر هنا لكن يمكن ما هو معك في المجلد اللي فيها <تصفيق> حقيقة الحافظ رحمه الله اشوف أنه يعني شدد يعني لو انه قال صدوق كان على تكون مقبوله اما صدوق صدوق ربما اخطا يعني شديده فهو إن لم نقل بأنه ثقة على الأقل نقول إنه صدق أبو حاتم يعني ما ليس أبو حاتم فقط يعني الإمام أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم كلهم يقولون ثقة يعني ابن حبان معروف بتشدده هو الذي قال كان يخطر أن السائق ليس به بأس يمكن ابن حبان اعتمد على ما ورد عن شعبه لكن ما ورد عن شعبه ليس واضحا قال وكان شعبه يتكلم فيه وقال أبو داود قلت لاحمد روى شعبه عنه حديث الحيض قال لم يسمع غيره يعني اذا شعبه روى عنه حديثا واحد ولم يسمع غيره منه قلت تركه عمدا قال لا لم يسمع يعني صار الان الوارد عن شعبه مشكوك فيه يعني هل تركه شعبه عن عمد او هل تكلم فيه هذه المسألة تحتاج إلى شيء أوضح وأبيا مما هو معواردها هنا فعلى كل حال حتى لو كان شعبه تركه أو تكلم فيه هنا أئمة جاءوا بعد شعبه وسبروا أحاديثه وعرفوا أحاديثه كالإمام أحمد وأبي داوود وأبي زرعة وأبي حاتم وهؤلاء لا يمكن أن يوصفوا بالتساهل بعضهم موصوف بالتشدد وعلى الاقل نقول ان س ايضا معروف بتشدده وقال ليس به باس فعلا لو توسطنا على الاقل واخذنا بقول النسائي ليس به باس وقلنا انه صدوق يعني تكون مثلا اكثر قبولا في هذه الحال والله تعالى اعلم شدد من, حاجة من والله شدد نعم فيه <تصفيق> ماذا بالعلم هؤلاء والفقوق يعني هذا ترجم مشروع المفضل تكلم فيه اي لا يكبر هذا جرح غير مفسر. لا هو جرحه غير مفسع تكلم فيه بسبب ماذا نحن نحتاج إلى أن ننظر السبب الذي جعل شعبه يتكلم فيه وربما كان شعبه تكلم فيه لأجر روايته لحديث انتقده عليه هو ولا يلزم أن يكون هذا الحديث الذي انتقده عليه شعبه فعلا منتقدا في كل أحيانه فالشعبه رحمه الله يجتهد ونعرف مثلا موقفه من المنهال بن عمرو كيف أنه تكلم في المنهال بن عمرو وكثر كلامه فيه وأهل العلم ما اعتبروا كلام شعبه مؤثرا في المنهال بن عمرو إلى حد يترك حديثه كما توحي به عبارة شعبه أظن وقفنا على ترجمة حميد بن اخت صفان بن أمية طيب قراءتنا عليكم السلام ورحمة الله بسم الله البخاري قال لا يتابع عليه يعني لا يتابع على حديث أو الحديث الذي في رواية عن ابن عباس في سن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لم يتابع على هذا الحديث، إذن هذا الحديث هو الذي يمكن أن تقيده عليه. والله تعالى أعلم أن عدم المتابعة عليه تدل على أنه منكر أو كما تدل عليه ظهر عبارة البخاري أنه ما تبع على هذه الرواية فقط. طبعا هو يحتاج أن ننظر في متن الحديث. ماذا قال في سن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جاء بسن غير السن الذي عرفه أو قاله أهل العلم لنفترض مثلا أنه صلى الله عليه وسلم أو أنه روى أنه صلى الله عليه وسلم عاش 65 سنة ومعروف بأنه عاش 63 سنة نعم هنا تكون في مخالفة طيب إذا كانت هذه الرواية مخالفة لبقية الروايات هل في الإسناد من يمكن أن يتكلم فيه غير عمار أو الإسناد كله ثقات ولا يتحمل التدعى إلا عمار. إذا افترضنا هذا نقول هذا من أوهام عمار الله تعالى. اعلم يقال لا على حديث قال يعني حديث. يعني إذا قالوا لا يتبع في حديثه في الغالب أن هذا الراوي مكل. معروف بروايته لحديث معين وتفرد بذلك الحديث فلم يتابع عليه في الغالب كذا لكن لو افترضنا أن هذه العبارة جاءت هكذا نصا من البخاري لا يتابع على حديثه ثم وجدنا لهذا الراوي حديث كثيرة ها فهل تدل هذه العبارة على أن هذا الراوي لا يتابع على كل رواياته صحيح سليمان ها صحيح؟ الكلام البخاري هذا الحديث هذا فقط الذي ورد يعني انت اذا تاملت هذه العباره عند البخاري تجدها في الاعم الاغلب منصرفا للراوي المقل فيكون معروفا بروايه حديث معين فينصرف في هذا الكلام لذلك الحديث لكن إذا افترضنا أن هذه العبارة جاءت في راوي له أحاديث كثر فهي تدل على جنس حديثه على أنه لا يتابع على جنس حديثه لكن نخشى أن تكون الرواية متصحفة يحتاج من يراجع هذه اللفظة كيف جاءت عن البخاري؟ لأن يعني وجدنا في مثلا تأتي في لسان في الميزان أو لسان الميزان وأحيانًا بعضهم يأخذ كلام العقيلي ويعتبره نفس كلام البخاري مع العلم أن كلام البخاري غير كلام العقيلي. نعم يكون العقيلي متأثرًا بالبخاري في هذا ولكن نص عبارة البخاري غير نص عبارة العقيلي. فإذا كان مثلا قال لا يتابع عليه يعني يكون البخاري ترجم لهذا الراوي وهذا الراوي له أحاديث كثر ولكن البخاري أورد حديثا في ترجمه هذا الراوي ثم قال لا يتابع عليه ها؟ ووجدنا العقيلي ياتي ويقول لا يتابع على حديثه ها؟ إيه هذه العبارة كأنها تفيد أنه لا يتابع على كله الكل مدام هذا الراوي له حديث كثر بينما المقصود لا يتابع على حديثه هذا الذي انتقد عليه او الذي نص عليه في ترجمته فيكون الكلام متجها لحديث واحد حديث بعينه لا على كل حديث الراوي في فرق كبير نعم لذلك اهتموا يعني حينما نريد ان نستدل بعباره البخاري أو نتكلم في راوي لأجل عبارة البخاري لابد من الرجوع إلى اصله حتى نعرف على ماذا تدل. من هو؟ العقيلي. له احيانا يقول يحكمه في أول الترجمة. نعم. ثم بعد ذلك يأتي بكلام البخاري. فبعضهم أي بعضهم يأخذ كلام العقيلي وينسبه للبخاري. إيه نعم. وبعضهم يتجوز إذا قال البخاري لا يتابع عليه يقول لا يتابع على حديثه. فياتي من يفهم أنه لا يتابع على حديثه كله والبخاري إنما يتكلم على حديث بعينه طيب قرآتنا في تهذيب التهذيب في ترجمة حميد بن أخت صفان بن أمية الصفحة رقم كم نسمي الواقع في طبع الرسالة في الصفحة رقم 501 واحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على شرط الأنبياء يوم الصليم محمد وعلى آله وعلى قال الحاجر رحمه الله أميد ابن أختي أختي صفوان ابن أمية ضوع عن خاله صفوان ابن من قلت سمعه البخاري حميد ابن حجيب وقال إن, إن زائد صحفه فقال جعيد ابن حجيب وقال ابن القطان إنهم جوه الحرب طيب إذا هذا الراوي حميد حصل في اختلاف في اسمه وهو يروي. عن خاله صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه قصة الخميص التي سرقت وهو حديث فيه اختلاف كما في الحاشية يقول قال أبو داود رواه مجاهد والطعوس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصه من تحت رأسه ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستقضى صاحبه فأخذ ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسل رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال المزي في تحفة الأشراف المحفوظ حديث مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكذلك هو في الموطأ ويقول الحافظ بن حجر في مكة الضراف قلت سياقه في الموطأ مرسل ولفظه عن صفان بن عبد الله قال قيل لصفان بن أمية إلى آخر الحديث وقد رواه أبو عاصم عن مالك فقال فيه عن صفان بن عبد الله عن جدي قال الدار قطني تفرد بها أبو عاصم فالحديث يدعى لأنه فيه اختلاف المهم أن حميد هذا راوى عن خاله صفان هذا الحديث والراوي عن حميد هو سماك بن حرب يقول وقد اختلف على سماك فيه عندكم هذا موجود يقول وقد اختلف على سماك فيه فقال أسباط بن نصر عنه هكذا يعني عن حميد بن اخت صفوان بن أمية وقال سليمان بن قرم عن سماك عن جعيد بن اخت صفوان عن صفوان وقال زائد عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان فذكره طيب وبعدين قال ذكره ابن حبان في الثقات عندكم كان فيه زياده انا ما فقط. بس فقط طيب اذا هذا ليس له الا راو واحد وهو سماك ابن حرب وسماك ابن حرب من الثقين صدوق أه... حديث عن عكلم عن ابن عباس في الذات مناكير إلا ما كان من رواية شعبه الثوري عنه فهذه لها ميزة لأنه حصل له تغير في آخر عمره فرواية شعبه الثوري عنه قديمة وجيدة فما دام أن سماك ابن حرب حاله بهذه الصفة وتفرد عن حميد ابن اخت صفوان هذا ولم نجد راويا غيره عندكم ما ذكر ابن حجر له راوي غير سماكه ولم يوثق من امام معتبر وانما ذكره ابن حبان في الثقات على طريقتي في توثيق المجاهيل فمثل هذا الراوي لو قيل عنه انه مجهول لما كان بعيدا ولكن يبدو ان روايه ابي داود والنسائي يعني إلى حد ما فأنا لا أستبعد أن الحافظ بن حجر اقول عنه إيش؟ مقبول ومن يقول إنه مجهول أيضا كلامه يعني فيه قوة يقول. وش يقول بن حجر يقول مقبول ومعنى أن طريقة أو المفترض أن يقول مجهول والظاهر فيه قرائن بل ما هو أحسن حالا من هذا ويقول عنه انه مجهول التقرير انا متوقع هذا انهم سيتعقون يقول مجهول لانه ماشيين على قاعده واحده بس كلامه مو يعني يعني فيه وجهه طبعا اذا اردنا الحقيقه ان ننظر للمسابه بعين الدقه فنحن ينبغي أن نحرر القول في سماكة بالحرب فإذا قلنا إنه صدوق دعونا نفترض أن سماكة بالحرب روى عن راوي غير إكلمة حديثا وليس في وكل رجال إسناد ثقات في ليس فيه ما يمكن أن ينظر فيه إلا في سماكة بالحرب ماذا سنقول عن هذا الحديث؟ حسن. أي أقل ما نقول عنه إنه حسن إذا جعلناه في عداد المقبول طيب إذا قال سماك بن حرب إن الله خلق رجلا يقال له حميد بن أفت صفان بن أمية من صدقه ولا من صدقه طيب تصديق هذا ماذا يعني ثبوت عينه ثبوت عين هذا الراوي إلا إذا اعتبرنا جهاله العين لا تعني إنكار عين الراوي وإنما نوع آخر من جهالة الحال لكنها أشد من جهالة حال من يعني روى عنه مثلا اثنان او اكثر وهلما فيعني هذا يكون تفريق بين المتمثلات ولا أثر له في الحقيقة في ألواي ما دام هذا الراوي معروف العين ومعرفة عينه تفيدنا في ماذا في أنه لم يجرح يعني هذا انسان خلقه الله في الوجود ولا نعلم عنه جرحا يعني ما تكلم احد في عدالته ولا في ضبطه غايه ما هنالك انه يكون جهلة حاله بالنسبه لنا او يمكن نقول هو مستور الحال وهكذا فمقبول مجهول الحال مستور الحال قريب بعضها من بعض والمهم انه ما انكشف لنا من حاله اي جرح كذلك ايضا ما وجدنا من يمكن ان يعتمد على قوله في الجرح والتعديل وثق هذا الراوي فخلاصه الامر انه مجهول الحال فعلا بالنسبه لنا اما جهاله عينه الحقيقيه فهذه انما تكون اذا رددنا روايته يعني اذا كان ضعيفا إليه. اذا لم يصح الاسناد اليه فانا لكن انا حينما اقول بالنسبه لاسماك بن حرب انهم من فقات الاذنين لأجل ما ذكرته لكم من التفريق عند بعض أهل العلم الذين خففوا في شرط التعدد يعني من لا يرفع جهال عين الراوي إلا باثنين فأكثر هذا متشدد ونقول هذا مذهب ليس بصحيح وفي الصحيحين رواه كثر ما روى عنهم إلا واحد ومع ذلك ما تردد الائمه في الاحتجاج بهم وفي اثبات اعيانهم وانهم ثقات ايضا فالحال واحد لكن ما دام ان هناك من اهل العلم من اثبت عين الراوي الذي لم يروي عنه الا راوي واحد لكن اشترط بعضهم ان يكون الراوي عنه من الثقات الكبار واما من دون ذلك فبعضهم يحكم عليه ايضا بالجهاله وهذا الكلام قلت لكم تفصيلهم موجود في كتاب شرح علا يعني تكلم على هذه المسألة وأطال وأنا في الحقيقة لا أرى هذه الحرفية أنا أقول العبرة بالثبوت إذا صح الإسناد ها ولو كان الاسناد حسنا فإن عين الراوي تثبت وتبقى بالنسبة لنا جهالة حاله ولكن قد نخفف في المسألة بناء على ما ذكرته لكم من تفصيل الحافظ بالرجع ورحمه الله سؤالي يترقوا اشتركوا الهوالي يترقوا اشتركوا الهوالي يترقوا عين لا ترقى العين، اما الحال ما ترتفع الا بالتوثيق اين نعم سنوش اذا يهمنا في هذا في الحقيقة ان نعرف منهجية بالحجر يعني بالحجر نبرة كاننا نخاطبه ونقول يا ايها الحافظ القدير عندنا يعني نحن اعتنينا بكتابك هذا التقريب واعتنت به الأمة في الحقيقة ولا شك أنه أفاد الأمة يعني خلاص الجهد جهيد ليس بالهين أن يحكم على هؤلاء الروات كلهم بهذه الأحكام ولكن تبقى وقفات مع هذا الجهد من جملتها أن الحافظ أحيان وجدناه يعتبر العدد فلا يفع جهلة العين إلا بوجود العدد واحيانا يرفعها كما في هذا الراوي فالآن هو رفع جهالة العين قطعا وبقيت عنده جهالة ماذا جهالة الحال اللهم إلا إذا قلنا إن كلمة مقبول هذه غامضة ها؟ وإنها لا تدعى أن الحافظ رفع جهالة عينه هذه مسألة يعني تحتاج إلى إقامة الدليل على أن كلمة مقبول أيضا لا ترتفع مع جهلة العين وأنا في شك من هذه القضيه لكن هو فعلا كلمة مقبول أحيانا وجدناها كما مر معنا في بعض الأمثلة يطلقها الحافظ على راوي حتى حالها قد عريبت صح ولا لا تذكرون ولا ما تذكرونه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب ذكرت لكم بعض الأمثلة يعني قلت العبد العزيز بن أبي سليمان هذا أنا أكرر من ذكره كثيرا لاني اتعجبت جدا من أن الحافظ بن حجر يقول عنه مقبول يعني وثقه عدد من الأئمة كبار كلمة محمد وعلي بن المديني ويعب معينه أمثاله ومع ذلك يقول عنه الحافظ بن حجر مقبول لأجل أن ابن البرقي يعني ذكره في الضعفة وربما لأن كنيلة أبو مودود وفيه راوي آخر يقال له فضة وكنية أبو مودود فيرتبس به أحيانا لكن نحن نتكلم الآن على عبد العزيز بن أبي سليمان وإن كانت كنيته أبو مودود فهو يختلف عن فضة نحن نتكلم يا أيها الحافظ على عبد العزيز بن أبي سليمان أما لو أنك ناقشت من يكن أبا مودود وأنه إذا جاءنا في الاسناد هكذا أبو مودود فإنه يحتمل أن يكون عبد العزيز بن أبي سليمان الثقة ويحتمل أن يكون في الظهر متكلم فيه فذاك حال آخر لكن نحن نتكلم الآن على عبد العزيز بن أبي سليمان لماذا تقول عنه إنه مقبول؟ فأقول إن الحافظ أحياناً فعلا يطلق هذه العبارة على من أكثر مغاوير أي تكرر يقول يقول مقبول في أناس استبانت حالهم إما جرحا أو تعديلا هنا حفص بن عمر الشني ن ن وثق امام ساب الجمعيل وداود ليس به بس طيب هذا حق حفص بن عمر الشني ها كذا حفص بن عمر الشني قال ابو داود ليس به بس ووثقه من ما ابو اسماعيل التبوذكي ها ابو آآ نعم ابو سلمة التبو ذكي نعم ايوه قال ابن حجر وقال ابن حجر مفروض. ومر ومرنا عليهن حكم كذا لم على توثيق هؤلاء او لا, لا مو هو ذاكرهم في التهديد ثباته وثباته بن في حاجه نسفين حمزه بن سفينة حمزه بن سفينه ويش كان فيه وقال عنه مقبول أيوة. ولكن من الذي وثقه من مسلم بن الحجاج اي صاحب الصحيح قال ثقه طيب. هذا حمزه بن حمزه بن سفينه وثقه مسلم والحافظ قال مقبول ما وجدت هذا على كل حال فيها وسيأتي معنا أمثلة يعني أنتم قيدوا هذه المظائر وستأتي يعني على إن نعم إذا قال عن الراوي مقبول والراوي ممن استبانت حاله يعني استبانت حاله أحيانا مثل ما ذكر الأمثلة هذه أن هناك من وثقه هذا عرفت حاله أم عرفت عرفت حاله كيف نقول عن مقبول أو عرفت حاله بالعكس يعني أن يكون تكلم فيه جرحا، فخلاص ثبانت حاله انه مجروح. لماذا نقول عنه مقبول؟ ففعلا فيه إشكالية في كلمة مقبول عند الحافظ بن حجر ولذلك فيه بعض الأبحاث في هذا ومن جملتها أنه درس كل من قال عنها الحافظ بن حجر مقبول كرسائل جامعية في جامعة الإمام. و هي أظنها رسائل دكتوراه أيضا. الدكتور عقودت في جامعة الإمام، وليأخينا الدكتور المحسن خيفي بحث هو كانت رسالته من في هذا المشروع من قال فيه ابن حجر مقبول، ولكن لا لا نما قال فيه ابن حجر مقبول، ولكن أيضا كتب بحثا أظن نشر في أحد المجلات، لكن مشكلة الأبحاث التي تنشر في المجلات هذه يعني انتشار يكون محدود جدا له بحث فيه من قال في الاحتجاج ب هل ايش اسمه يعني التفصيل في حال من قال فيه بحجر مقبول الشيخ ثابت قال فيها بالنعيم ضعيف طيب. هذا, طيب هذا ثبات طيب هذا ثابت قال فيه بالنعيم ضعيف وذكر من جوزي في الصحاح ايوه وقال فيه مقبول وقال فيه الحفظ مقبول فإذا يقول في مقبول في من سبنت حاله يا جرحا أو تعديلا ثبات بن ميمون ثبات بن ميمون من ابن ميمون كانت فيها شيء بالاضطراب في الله يبدو انها دائره واسعه فيمن اشكل امره عليه هذا الذي يظهر بحثوا الكلمه يعني دائره واسعه عند بن حجر في من أشكل أمره عليه إيه؟ يقول مقبول كأنه رحمة الله تعالى عليه يذهب إلى حكم رواية هذا الراوي فهو يقول الخلاصة التي نستفيدها من معرفة حال الراوي ما حكم حديثه فحديثه يقبل إذا توبع وان لم يتابع طيب يقول خلاص يكون لين يعني ضعيفا ضعفا يسيرا طيب قال هذه العباره في حق رواه ترجح لنا انهم ثقات اليس هذا اجحافا في حقه أي لكن هل نقول ان الحافظ ابن حجر اجحف في حقه نقول لا كانه توقف لامر اخر ما سبب توقفه اما لكونه يرى ان هذا الراوي ربما التبس بالراوي الضعيف الآخر فيقول حتى و كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا مثل ما قلت عن أبي مودود إلا أني أرى أن هذا الثقه قد يلتبس الضعيف فربما قلنا عنه إنه ثقة بينما هو ذلك الضعيف فكأنه من باب الورع قال مقبول ليتخلص من الحكم على ذلك الراوي هذا طبعا من باب إحسان الظن بالحافظ رحمه الله طبعا وهو هل إحسان الظن بلا شك ذاك الفصلي إحسان الظن بحكمه أو بهذا السبب الذي دعاه لهذا القول فربما يفهم من كلمة مقبول أنها دائرة شك عند الحافظ بن حجر يذهب فيها إلى الخلاصة يقول أنا أرى أن هذا الراوي إذا توبع فحديثه مقبول وان لم يقبع وإن لم يتابع فحديثه لي فما ثمرت هذا الخلاف ثمرت هذا الخلاف تكمن في الرواة الذين ترجح لنا أنهم ثقات أما من ترجح لنا أنهم ضعفة مثل هذا الثابت ثابت ثابت بميمون ضعفه بالمعين هنا لا إشكال فسواء قلنا انه ضعيف او قلنا انه مقبول فالحكم واحد حديثه سيكون ماذا سيكون ضعيفا وضعيفا قابلا للانجبار يعني اذا توبع سيكون الحديث حسنا لا او ربما صحيح لغيره اذا كانت المتابعة من رون ثقة وهلهم مجرة اذا محل الخلاف فقط يبقى فيه الرواة التي ذين ترجح لنا انهم ثقات بس لكن لا يقال أيضا أنهم استعملها الغالب فيها انها ثقة على ما هو مجهول بلا جيد يعني نقول أنها دائرة واسعة ولكن أكثر ما يطلقها الحافظ بن حجر على مجهول الأحوال. <تصفيق> طيب هنا فيها طيب قالوا من قال فيه من حجر المقبول وخرج له البخاري في صحيحه احتجاجا فيه رابط وضعه الأخوات يعني كان فيه بحث موجود ووضع رابطه هذا من قال فيه ابن حجر مقبول واحتج به البخاري في صحيحه طيب ومن قال فيه ابن حجر مقبول وخرج له البخاري في صحيحه اعتبارا أي يعني معناته انه لم احتج به وانما اخرجه في المتابعات والشواهد هذان بحثان محكمان للدكتور مبارك الهاجري وللدكتور وليد الكندري طيب زيكم ما الأخير هو أن الدكتور مبارك الهاجري هو عميد كليه الشريعة في الكويت والدكتور وليد الكندري الظاهر انها أيضا يعمل هناك فهو من الكويت هو من الكويت لكن أيضا فيه بحث لدكتور عبد النحاس التخيفي لانه كان عرضه عليه قبل فترة والفتره الطويلة يعني اكيد انه قد نشره نعم شكل المقال في مقبول خروج هو لا لا شكلها التوثيق ظني لكن هو يبدو انه يريد ان يناقش هذه المساله لماذا الحافظ ابن حجر ما حكم بتوثيقي والا اذا كان البخاري قد احتج به فهذا توثيق ظني لكن ربما كان هناك من تكلم بهذا هذا الراوي فالتبس الأمر عن حافظ ابن حجر فقال إنه مقبول يعني أنه مولين ويشيخ عبدالعزي تخافي عبدالعلي لا لا صاحب البحث الدكتور عبدالعزي تخافي زميلنا في الجامعة وأما الدكتور عبدالعزي تخافي فهو في جامعة الإمام وهو أبن عمه ولكن الدكتور عبدالعزي تخافي أكبر سنة طيب نأخذ طاوله نعم إيوه أيضا صص الحديث نعم توصي الحديث نعم محمد نبعدها الحميري ابن بشير الحميري البصري أبو عبد الله الجسري قوى عن الدر الدرق ولم يسمع منه أن معق ابن يسار أبي الدرداء ودند البجالي عبد الله ابن مغفل عبد الله ابن صامت وأبي أنت خلوه أنت عن نبي عنابها الخولاني عن ولا... نبي عنابها الخولاني عنه سعيد الجغيرية وسليمان الكيمية وقتادة وغيره. قال أبو بكر بن أبي خيثة مع ابن المعين فقه له عندهم حديث واحد في قصة رجال سفوان مع السادق قلت وذكر ابن حبانة الفقه فقال في الحافظ أبو سعيد العلائي أن يسمع من أبي الدرداء طيب إيه. كان هذا الضاوي أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري في الأعداد المفرد ثقة. ابن معين قال عنه ثقة. <تصفيق> <تصفيق> وذكره ابن حبان في الثقات. عندكم كلام بن سعد؟ <تصفيق> طيب يقول وقال ابن سعد وكان معروفا قليلا الحديث طيب الترمذي لما أخرج حديثه قال حسن صحيح هذا يستفاد منه ماذا؟ التوثيق الضمني نعم يستفاد منه التوثيق الضمني لحميرير بن بشير طيب ما الذي نخلص به خلينا نشوف انا برضوان. رضوان تحكم عليه به نريدك تكون امام في هذا لكن يا دكتور انا ما عارف هي طيب عن ثقه إن شاء الله تعالى طيب هل يمكن أن يقرع عن المقصود يعني السلام يعني ما دام أنه ليس هناك أحد قال عنه لا بأس به أو صدوق فالذي يظهر والله تعالى من خلال معرفتنا بطريقة الحافظ من حجر أنه سيكون عن الثقة هذا الذي يظهر طيب هل قال كذا لنشوف التقريب قال الحافظ أبو سعيد الذي عليه يسمع من هذا الضغة هل أحد تقول الثقة لكن ما أدري هل هو حكم منها أو هذا حكم الحافظ من, من حجر الثقة نيوش الثقة طيب إذن هو ثقة كما قلنا صحيح أما قوله يرسل فالمعل هناك سبب معين ذكر عندكم شيء أ toch اه الكونه لم يسمع من أبي ذر وقير إنه, من... انه لم يسمع من أبي اетров وعندكم ذكر عندكم انه لم يسمع من أبي الحفظ علائي ذكر انه لم يسمع من أبي الدرداء. على كل حال هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى فهو ثقة وهذا الذي يهمنا فيه له, له عندهما له عندهم. عندهم يعني عند الذين ذكروا وهم البخاري في الأدب والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليل ليس فقط ما واحد عند هؤلاء كلهم <تبخ Probably> <تبخ> حديث واحد مم. يعني كلهم اشتركوا في رواية هذا الحديث وذلك يقول مالك روى له البخاري في العدب ومسلم والتلمذي والنساء في اليوم والليلة حديثا واحدا وقد وقع لنا عاليا لكن انتم يشكوا في صفوان في قصة الله صفوان في قصة الله صفوان محسنة هذه كانت متعلقة بالتأكيد هذا إيه هذا دخول كلام في كلام مم. لأن الحديث عندي داوة. ا عندي كذا قال وقد وقع لنا عاليا من روايتي فاورده المزي باسناده من طريق الامام احمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو مسعود الجريري عن ابي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت عن ابي الدردار قال أبو ابو عبد الله العنزي ها الذي اظهر انه هو ابو عبد الله الجسر ها لا هو الجسر عنزه أي يقول جسر عنزة فأبو عبد الله العنزي هو صاحبنا هذا حمي... حميري بن بشير عن أبي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الكلام يحب إلى الله قال مصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ثلاثا يقولها قال نفس الحديد للحضر وقال نفسه إيه هذا هو اللي في هو اللي في مسلم وعند البخاري في الأدب المفضل عندهم كلهم هذا الحجة طيب فيه حديث آخر أقول فيه حديث آخر يقول ورواه النسائي اه هو نفسه لكن جاء به مرسلا قال ورواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي عن إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل بن يونس عن عبد الله بن المختار عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن أبي ذر يعني لم يذكر عبد الله بن الصامت بينهما لكن الروايه التي اختارها مسلم وهي رواية شعب بن الحجاج وغيره ستكون يعني مقدمة على رواية إسرائيل التي لم يذكر فيها عبد الله بن الصامت بس هذا الحديث الذي تكرر الترجمة. هذه الرواية السابقة. نعم الترجمة السابقة نعم صحيح ولا وتكون نعلق عليهم. على. حكينا نعم جاله خطا وهذه هذه فضة هي المترجم الذي قبل. اين. طيب لكن ما ذكر الحديث. ميرك آه برق. طيب جيد. طيب اللي بعده. قال حميظة ابن, ابن الشمردل الاسبي الكوفي روى عن قيس بن الحالف محمد بن عبد الرحمن بن نادي ليلى وسليمان الشيباني ومحمد بن السائر الكلبي وغيرهم فقال ابن عدي ليس له إلا حديثان أو ثلاثة رفض محبانا في الثقاف لوت كتابه حديث واحد في النكاح وقع في سنن النماجة حميظة بنت الشمردل قلت وقال ابن لا يعرف حالف وضعه ابن السكن حديثه حبيث وقال البخاري فيه نظر وذكره القليليه بن الجاروج بواثا يعني هذا يبانهم من الاسماء المشتركه بين الرجال والنساء ولذلك اشكل على بعضهم فقال عميضه بنت الشمردل هذا جاء عندي بماجه ها شي مقدل وش مقدل بالدال عندي عندكم بالدال الفل المزه بالدال هو بالدال الشمردل طيب هو لسه لسه <تصفيق> <تصفيق> طيب لاحظوا ان هذا الراوي يروي عن محمد بن السائب الكلبي وهو متهم. ويروي عن محمد بن سعيد قال شيخ لسفيان الثوري عندكم كذا؟ لا لا. وذكر محمد بن سعيد؟ محمد بن سعيد المصلوب هذا؟ محمد بن سعيد الذي يظهر أنه هو المصلوب؟ الكذاب. والثالث محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو ضعيف سليمان أي ما بقي من الصحاحين الا سليمان الشيباني لا سليمان شائقه لا سليمان فقه. لكن اين روايه عام قد لا تكون ثابته عن سليمان الشيباني اصلا لانها ليست في الكتب السته فيحتاج من ينظر اليها فاذا كان الاسناد سليمان الشيباني ضعيفا فلا تثبت ايضا في ويلة سليمان الشيباني عين فنعم مثل هذا يعني لا يوي عنه إلا هؤلاء الذين يعني أحسنهم حالا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ففيه نظر ونعرف أن كلمة فيه نظر تدل على شدة الجرح عند البخاري طيب ابن عدي يقول ليس له إلا حديثان أو ثلاثة يعني أنه مقل يروي ذلك ابن أبي ليلى يعني ما من طريق ابن أبي ليلى الغريب ذكر ابن حبان له في الثقات يعني كيف ذكره في الثقات معلم مع أنه يعتني بصحة الإسناد للراوي لكن لعل السبب رواية سليمان الشيباني والله تعالى أعلم وضعفه ابن الجارود والعقيل وغيرهما وش نخلص منه ضعيف. يعني اقل ما نقول عنه انه ضعيف يعني إما لو قال واحد انه مجهول ايضا له من في هذا لكن الذي يظهر انه ضعيف لعل أشكال عليه الذكر ابن حبان له في الثقات ولا ما في شيء اخر يعني يمكن اخراج ابي الحديثة الحديثه لكن ما في في الحقيقه شيء يمكن ان يصح ما فيه في ما في يعني الذي يظهر والله تعالى اعلم اننا لو جزمنا بقولنا ضعيف اولى من ان يقال مقبول هذا الذي يظهر والضعيف المقبول حديثهم ضعيف كله قالك ايه طيب جيد اذا ما شاء الله صار لهم يعني فتره وهم ماشيين زين يعني ناس كثير جد ناس كثير جد بدهم ايه, <تصفيق> نسكت الجد. نسكت الجد. ايه. هذا الذي يظهر انه ضعيف يعني بل لو أخذنا بظاهر عبارة البخاري لقلنا أشك من هذا لكن مم. نقول الخفف حدة عبارة البخاري أن ابن حبان ذكره في ثقات معلم أن ابن حبان غريب من هذا التصرف لكن كما قلت يعني يمكن أن هو ما مشهور هو مشهور لكن هو لا يوثق المجهول إلا إذا صح الاسناد إليه طبعا يصح الاسناد إليه على طريقته هو يعني يمكن يكون الراوي عن المجهول مجهول وهكذا طيب ان عذرا لم نسمع الطالب قرأ من أين فيه فيه شيء قرأته <تصفيق> طالب هذا من كتاب, الـ أيه؟ الـ كتاب تحرير التقريب لمجموعة معهم الشيخ شعاب الأرنقوق يتعقبون أحكام الحافظ بن حجر فهنا في هذا الراوي قالوا عنه بل ضعيف يعني ليس مقبولا بل ضعيف وهذا الذي يظهر أنه هو الصوت طيب لعننا ناق راوي واحد ظهر القصيرة ترجمته حتى نقف على باب آخر نعم قال فميد بن بن ابن بسق ابن وقاس ابن حاجب ابن غفار أبو بسق الغفاري رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي داود وأنعم بن العاص وابو رياض وابو الخير مرتب اليزني وعبد بن جبر وعبد الرحمن بن شماس وابو تميم الجيشاني وغيرهم قال ابن يونس نعم راوي عنه أبيده من جبر. عندك من جبيرة؟ الجبر. اللي عندي بن جبر. عندك من جبر؟ من جبر. إيه. الصواب من جبر. قال ابن يو نشهد فتح مصر وقطع بها ومات بها ودفن في مقبرتها. قلت وفي اسمه اختلاف حميد لفتح الحاء. قاله الدراوذي في روايته. رتب المديني عن بعض الغفاريين أنه صحيح. وذكر البخاري أنه هو. وحميل جبان عليه الأكثر وصححه ابن المديني ابن حدان ابن حدالباء ابن ونقلت ونقل اتفاق عليه وغيرهم وجميل بالجين قالهم مالك في حديث أبي هريرة حين خرج إلى الطور وذكر البخاري خالية ابن حدان أنه وقيل اسمه زيد زي حكاه الباوردي وقد قيل فيه بصرة بصرة ابن أبي بصرة كأنه طلباء والله أعلم على كل حال هذا الصحابي الصحابه يعني ذا كلام لكن بالنسبه لخلاف اسمه هو طبعا في الروايات اكثر ما يرد بكنيته فهو مشهور بكنيته وكنيته ليس في اختلاف ابو بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه وأما بالنسبه للاسم فانا لم يمر به في اسناد من اسانيد انه ذكر باسمه حتى يعني لا نقول انه يشكل إنما يارد بكونيته، ولكنهم يحاولون معرفة صاحب الكنيه من هو، وفي الغالب إن من يكون مشهورا بكنيته حتى تكون عالم عليه أن اسمه يكون مختلفا فيه، والله أعلم. نقف عند هذا ويكون. نزلوا لا من البخاري. لا عندي رواه البخاري في العيد المفرد <تصفيق> ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي. آه لماذا لم يخرج له في الصحيح أما الإلكترون البخاري لم يخرج له في الصحيح فالسبب أنه لم يجد حديثا من طريقه على شرطه في الصحة ليس هو السبب وإنما إسعاد إليه لا.